بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى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 أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنتم يا ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنتم ذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها